قال إن تَسْخَرُوا منا فَإِنَّا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيك عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مخيب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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنًا يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ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 وقيل يا أرض بلعيم أكِي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعده للقوم الظالمين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 وَإِلَّا تَغْفِلْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ لِيَ نُوحَهُ بِطِبْسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمُ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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَّوَلُوا مُجْرِمِينَ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 قال إني أشهدو الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنر إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هود وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجو وقبل غذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريّ.